قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا ايها المؤمنون لازلنا نعيش في هذا الشهر الكريم شهر ربيع الماول شهر المولد المولد النبوي ونحن من اللازم علينا ان نحتفل بهذا الشهر احتفالا خاصا يليق بمقام سيد الوجود عليه افضل الصلاه وازكى التسليم وفي الحقيقة أيها المؤمنون فالمسلم الحق يحتفل دائما وابدا وفي كل يوم قبل طروع الشمس إلى معد بها إلى ما بعد غروبها فنحن أيها المؤمنون نحتفل برسول الله مع المؤذن وهو يؤذن نحتفل عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ونحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صلواتنا نقيم الصلاة صلوات المفروضة نقيم لا نقيم الصلاة نقيم الصلاة من أجل الصلاه المفروضة فنقول الله أكبر الله أكبر واشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله وتصور ايها المؤمن كم مرة يتكرر هذا الاحتفال أكثر من عشرين مرة أكثر في كل يوم وهذا معنى قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك هذا هو المعنى يعني انك يا محمد يذكر اسمك بعد اسمي اشهد أن لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اليس هكذا فالاحتفال بالنسبه للمسلم هو احتفال مستمر طيله ايام السنه وفي كل وقت اما اذا كان احتفالك ايها المؤمن وهو المطلوب منك إذا كان احتفالك مقرونا بالمحبة وبالامتثال لما يقول سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هذا هو الاحتفال الحق فهذه المحبة الله عز وجل يحب رسوله فاذا انت احببت رسوله فالله عز وجل لا يحبك قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله اذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعل وفيما كان يظهر وفيما كان يتركه فانت محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبه الله مقرونه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان المحبه بين بين الاثنين على كل حال تختلف فعندما تحب الله عز وجل الله فانك تستحضر عظمته وجلاله وجماله وهيبته وكل شيء وكونه رازقا لك وكونه خالقا لك وكونه موفق لك هذا كله تستحضره وأنت تحب الله عز وجل أما حب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ساكنة في قلوب المسلم ولكن لا بد أن تكون مقرونة بالطاعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ما جاء به بما أمره به ربه وأوصله إلينا كما هو بدون زيادة ولا نقصان هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتقد هذا أن تعتقد بأن ما آتا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق كله وأنه جاء به من عند الله وأنه أوصله كاملا هذه هي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أيها المؤمن ايها المؤمن الكريم إن الله عز وجل صلى على نبيه بل يصلي الفرق بين صلى ويصلي هو أن الصلاة القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على أن الصلاة متجددة ودائمة ومستمرة إن الله وملائكته يصلون فعل مضارع يدل على الحال ويدل على المستقبل هذا هو الفعل المضارع الفعل المضارع اللي ما يعرفوش على كل حال مش مطلوب منكم تعرفوه ولكن يصلون هذا يدل على الحال الله يصلي الان والملائكه تصلي الان وانت وانت أيها الكريم أيها الاخ أيها المحترم امرك ربك عز وجل أن تفعل مثله يا أيها الذين امنوا صلوا فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد أيها المؤمنون لا نستطيع أن نتحدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستوفي له حقه ولو بقنا الظهر كله كلا الانسان الذي احبه الله وذكره الله وكلفه الله بالرساله هل استطيع انت ايها الانسان ان تفي له حقه هذا غير محال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين يوم الاثنين الثاني عشر من هذا الشهر الثاني عشر من هذا الشهر وفي عام الفيل من قبل ما كانوا يعرفون يعني بداية التاريخ إلا بالأحداث بالحوادث عام الفيل ما هو عام الفيل هذا إذا جينا نتكلم عليه سنحطه متعدده ولكن يكفي أن عام الفيل هذا هزم الله عز وجل فيه أبراهي العابجي الذي جاء ليهدم الكعبة إرهاصا لنبي قد يأتي في الوقت نفسه لما هزم الله الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وهذا بشاره بأن رسول قد ولد في ذلك اليوم وجعل الله عز وجل له كرامه وهي انه اهلك الفيل وأصحابه هذه البشاره ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل بعد في بطن امه فهو ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما مات ابوه وهو في بطن أمه وله في بطن أمه ستة أشهر وله في بطن أمه ستة أشهر إن فالما ولد ولد يتيما اليتيم في اللغة العربية هو من فقد أباه الذي فقد أباه هو اليتيم واليتيم على كل حال موضوعه خاص. ولما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه جده عبد المطلب فسماه محمدا سماه محمدا لماذا هذا الاسم قال هو اي عبد المطلب ليكون محمودا في الارض وفي السماء فاستجاب الله دعوته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود في الأرض الناس كلها تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك أكثر من هذا ايها المؤمنون هل هناك حمد أكثر من هذا أن تصلي عليك الملائكة في الملائكة الاعلى ويصلي عليك الخلق في الأرض وربنا عز وجل فوق الكل يصلي عليك ايضا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا وسلم هذا هو الحمد هذا المعنى الحمد وهذا الاسم كان قليلا في الجزيرة العربية لم يكن يسمي احد بهذا الاسم الا القليل جدا الا القليل الا الاقليه فاسمه محمد فرح به سل... شده عبد المطالب طرحا لا مزيد عليه وكان يعزه ويفضله على جميع أبنائه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد أرضعته سيدة اسمها حليمة حليمة حليمة السعدية على السعدية لأنها من بني سعد فهي منسوبة إلى بني سعد فنقول حليمة السعدية وأثناء وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ظهرت هناك كرامات كثيرة كرامات بالمعجزات على راس هذه المعجزات التي يذكرها المؤرخون وكتاب السيارة على ان اول شق لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع وهو عند حليمه عندما كان سنه اربع سنوات فوقع شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه معجزه ايضا كلكم تعرفون شق الصدر حادثه شق الصدر جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ملكان شق على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستخج ومستخجا منه مستخجا ثم غسلاه في تسutter ذهب ثم ردوا جميعا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه فهذه هي حادثة شق الصدر باختصار واقتالوا واشقصا صدر رسول الله عليه وسلم في مرة أخرى فطردوا طرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه السيده ثم ارضته الى أميها فماتت امه وهي في العمر السادس في العمر في عمر ست سنوات ست سنوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمماتت ذاق اليتم مره اخرى هذا لازم من لازم أن نعرف هذا لم عرفة صحية وإنما من لازم أن ندرك ما بعد هذا أمه ماتت تولى طربية وجد عبد المطلب وعندما بلغ السن الثامن مات جد عبد المطلب فوكل أمره إلى ابنه أبا طالب إذن فهذه باختصار شديد هي المراحل التي مر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربى تربيه بدنية تربيه انسانيه هكذا نقول تربيه انسانيه الاب والجد والمرضعه وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المكبر وجد امامه مجتمعا موبوءا مجتمعا لا يعرف للحق طريقا مجتمعا موبوءا ما معنى موبوءا أي في كل الأوبئة التي تفسد المحيط الذي يسكن فيه الإنسان فكان الناس إذاك يشربون الخمر علانية ويمارسون الزنا علانية ويعبدون الاصنام علانيه يصنعونها بايديهم ثم يعبدونها اين العقول اين العقول النيره العقول التي اكرم الله بها الانسان ولقد كرمنا بني ادم بماذا اكرم الله عز وجل بني ادم اكرمه, أكرمه الانسان بالعقل بالعقل هذا ما كان شيء عندهم ما كانوا شيء يستعملوها لا يستعملون العقول فيما خلقت له ورغم أيها المؤمنون هذا المجتمع الذي وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم امامه فهو لم يدنس ثيابه قط لم يقترف اي اسم ابدا ومن هنا من هذا المكان انتشله ربه عز وجل بعدما بلغ إلى سن الأربعين وكان ما كان من أمره على كل حال بعدما بلغ إلى سن الأربعين انتشله من هذا المكان الموبوء وجاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء فعلمه علمه القراءة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك اول شيء يجب ان يتعلمه الانسان حتى يتكلف بالمهمات السامية ان يقرأ هذا اقصنف مواكدة ان يقرأ اقرأ يا محمد ورسول الله لم يكن قائل وهذه معجزة وقرأ هذه معجزة شوف انتى إلى شيء ولا أنا؟ هذا عيب، عيب، ما تقرش، وعلى كل حال الظروف ديالكم معروفة والظروف ديالي معروفة، كل شيء إحنا الظروف ديالنا، تقول في فوائد الحلال ديال الاستعمار إلى اخره الان هي، انتى مقرتي شيء عيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقرشاي ما, ما عفش القراءة والكتابة، وهذه كرامة، لأن الله عز وجل سيكلفه بأعظم رسالتين. وهو لم يقرأ وهو أمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتروا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا مقدر في ضلال مبين هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه جبريل بعد أن قال له إقرأ أرسله, أرسله مرة أخرى وقال له يا أيهم المزمل، قوم الليلة إلا قليلا هذا تكلم بالعبادة ثم جاءه مرة أخرى وقال له يا أيها المدسير المدسير والمزمل هو المغطي الثياب يقول لنا رسول الله لما جاءت الرسالة كان شيء عظيم جهل البرد فكان يططع كفى الله تبارك وتعالى هذا يا ايها المدثر قم فاندر قم لتبلغ الرساله الى الناس لقد فات وقت الادثار لقد فات اوان الغطاء الاغطيه الان وقت العمل فلابد ان تنشر وتبلغ رساله الله الى الناس اجمعين انا ارسلناك للناس كافه شو كافه عربيهم وعجميهم حتى انسهم وجنهم هذه هي الرساله يا ايها المدثر قم فاندير وفعلا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية جمع عشيرته الأقربين وطلع على مكان عال هناك فقال لهم أيها الناس أيها الناس الكلام وجهون إلى العشيرة الاقربين إني رسول الله إليكم خاصة خاصة تسمعون الان والى الناس عامه اذن فمن هنا اصبحت رسالة, رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم رساله عالميه رساله عالميه ايها المؤمنون وهذه الرساله على كل حال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ هذه الرسالة وجد أمامه أشواكا أشواكا أشواكا حقيقة وجد أمامه عراقيل لأن المجتمع المنحط المجتمع الذي غزته الغريزة يسأل كيف فعل لك تقول له في يلوف الزينة والخمر والميسر وقتلوا النّاء وقتلوا البنات بل وقتلوا الأولاد حتى كانوا يقتلوا البنات ديالهم البنات البنات ديالهم كي يقتلواهم وكي يقتلوا بعمر رست الأولاد لماذا البنات يخافون من العار يخافون من العار ناء والمجتمع كما قلت لكم كان مجتمعا مبوعاً كانت كده جم واحد من على قبيلة أخرى وتهول تنسوا البنات وكل شيء فكانوا يخافوا على العار فيقتلوا ابنة ديالهم ولا يقتلوهم خشية املاق. إملاق الإملاق هو الفقر كيقتلوا أولادهم باش ما يكلش معهم وربنا عز وجل العرب. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم واياهم الله يا بني ادم هو الذي رزقك انت ورزق غيرك رزق اولادك لماذا انت تبادر الى قتل الصبيان ايها الاباء فعلى كل حال كما قلت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد امامه اشواكا في الطريق ولكنه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلين شوكاته لان الله عز وجل كان الى جانبه فبلغ الرساله احسن ما يكون التبليغ نفعني الله واياكم بالقران المبين وبحديث سوره الاخرين واشراني واياكم من عذابه المهين واستغفر الله لكم ولكم ولسائر المسلمين امين فاستغفروا يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم والحي لا اله الا هو المخلصين والدين الحمد لله رب العالمين الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير المصلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون كما قلت لكم احتولوا بقينا هنا لا فسوف لا نوفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء اخذ يدعو الناس الى طريق الحق لأن رسول الله جاء بطريق الحق رسالته ليس فيها إلا الحق هي نور قد جاءكم من الله نور شوف اسمع اسمع قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم هذه هي مهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهمه الخلق ماخذ يدعوهم الى دين الحق قالوا له يا محمد انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم مقتد كيف أبا ديو وعمي وخالي الى اخره القبيله كلها تعبد الاصنام وتفعل كذا وتفعل من شرور الشرور اللي جات على العقل ديالكم راه هذه كانوا كيفعلوها ونحن نتركوا لا ما ترك ابونا ان وجدنا بنا على ام على دين وان نتبعو دعوا لا بعداش تتبعوك انت لماذا نتبعك انت يا محمد ونترك ما كان عليه ابانا هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها نور رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها نور يستعمل الإنسان عقله قليلا قليلا جدا ثم يهتدي إلى هذا النور فالآن الآن أيها المؤمنون يعني أهل الكتاب أهل الكتاب الذين يستعملون عقولهم فيما يقرؤون ونحن في القرن العشرين عقلوا يعني قرن تطور قرن الصناعات قرن الفضاء قرن الأشياء المتعددة التي تتعلق كلها بالعقل لما يقرؤون القرآن وله من العمر القران الكريم العمر يعني الدنياوي أما العمور عند الله عز وجل خمستاش قرن من لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغون لها الأمة فيكتشفون فيه في القرآن الكريم أمرا لم يكتشفه العلم إلا اليوم فيتعجبون ويقولون كيف بالقرآن الكريم الذي نزل منذ 15 قرنا ونجيت في هذه الاشياء فلا يسعهم المنصفون منهم فلا يسعهم من الا ان يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله كتب كثيره تبحث في هذه الاشياء على كل حال فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العراقيل التي وجدها الناس عندهم فكر متحجر اولا يساوون بين الله الخالق القدير العالمي الراسخ بين صنم إما يقطعونه من شجره او ينحتونه من حجر ثم يعبدونه حتى كانوا شوف ربما قلت لكم هذا يصنعون يصنعون المعبود ديالهم الشيء اللي كياكلوه اللاتا والعزى اللات اللات. هذا صنم كبير من الاصنام اللي شنو اللات؟ هذا رجل كان يصنع السويق ويعطيه لمن اللي, اللي, اللي من اتى على طريقه ثم لما مات عظموه وصنعوا منه صنما وصار يعبد من لله عز وجل هذا يعني واحد موجز في الموضوع هذا انسان يعمل السويق سويق نقول السويق هو الزميطه كيعمل السويق ويصوبه على شكل انسان ولا شكل بقره ولا شكل حيوان الشيء اللي يبغاه هو ثم يعبدوه والما يجوع ياكله ثم ينشئ صنما اخر على هوايته ويشهد الناس عندهم العقل ومع ذلك فالله عز وجل بعث فيهم رسولا يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويزكيهم ايها المؤمنون جاءكم من الله نور جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهديهم الله. انا قلت هذه آية قبل ولكن اعاود هدي به الله من اتبع رضوانه سر سالاد ويخرجهم من الظلمات الى الظلمات الشرك ديالهم ما كانوا يعبدونه من دون الله ذيك الزنا اللي كانوا كيزنيو ديك الفسق اللي كانوا كيقطرفو وذيك القمار اللي كانوا وديك الاذلام هذا هو الظلمات الى النور يخرجوا من الظلمات إلى النور النور هي رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرشد هو الحق هو القران الكريم هو شنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كل ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه فهذا هو النور يخرجه من الظلمات الى النور بانه ويهديهم الى صراط مستقيم فابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته احسن ما يكون التبليغ ولم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الملائكه الاعلى وفي هذا الشهر ايضا وفي نفس اليوم في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إما في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول أو في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الأول نفس اليوم ونفس اليوم سبحان الله العظيم ما جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة داخلة المدينة في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول أحداث عظام وقعت فيها الشهر تستحق كل واحد من هذه الأحداث تستحقوا الاحتفال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته واتبعه الناس أجمعون وكدين جديد استولى على العالم كله فخلف الحضارة الحق فالإسلام لم يطأ مكانا في الشقي والغرب إلا وترك فيه حضارة إنسانية لم تصل العقول إليها الآن، وما ذلك إلا لأنهم تشبثوا بالمبدأ السامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شعار الإسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استضطائه لي سبيلا هذا هو الشعب مطبقوا هذه الأشياء كلها بالقلب والقالبي ربنا عز وجل زاقهم النجاح وصاروا سادا صاروا سادا بدل ما تقول أمريكا ولا روسيا في ذيك الوقت ذيك الوقت بدل ما تقول روسيا ولا أمريكا الناس كانوا يقولون الإسلام الإسلام يقولون المسلمون لأن حضارة الإسلام كانت هي الحاكمة وهي السائدة وهي الراشدة الراشدة مشبح الحضارة الموجودة الآن الحضارة المادية أبدا حضارة الإسلام جاء في الإنسان تقود الإنسان إلا جاع تقوده إلى الخير لا تستغله أبدا ما تستعبدتمو الناس خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم حرار هذا هو الإسلام الحق وأنتم ترون ما يقع الآن ايها المؤمنون في العالم الإسلامي العالم الإسلامي الذي نعيش فيه الآن أم الاسلاميه ما تفعله وما يقع فيها يندال الجبين وهل هذا من الإسلام؟ فلو طبقنا الإسلام في بيوتنا في شوارعنا في حكمنا الحكم الحكم أتعرفون ما قال سيدنا أبو بكين صديقنا لا نتكلموش أعلى رسول الله لأن رسول الله المثل العليا لا نتكلمو على أقول فأي رسول الله نقول لكم ما قال أبو الصديق صديق المصارى خليفة على المسلمين أيها الناس أيها الناس إني قد وليت عليكم مش أنا ليشريت باشنا قم قيلاء أبو الله أنتم ليخترتوني إني وليت عليكم ولست بخيركم أنا وياك بحال بحال مكان شرق إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنتم فعنوني إذا طبقت الشريعة الإسلامية وأقمت العذراء فيما بينكم أي شخصكم تعاونوني وإن صدفتم لا صدفتم وخرجتم على الطريق فقوموني قوموني معنى القوم ونريد الطريق اللي نديرو يكون مطابق للإسلام مشير مخاومة لا قوموني هكذا كان الإسلام في بداية أمره هكذا انتشر الإسلام انتشر بالعدل أي يوم ممنون وانتشر بالخير وبالأخوة الإسلامية ونحن الآن إن أرضنا أن ننجح في حياتنا كلها فلا بد أن نرجع إلى الإسلام بد أن نرجع إلى الإسلام نرجع الى الاسلام نشهد لا اله الا الله ان محمدا رسول الله بالله جل نور لو عرفتم ما معنى شهاده ان لا اله الا الله تعرفون معنى الحقيقي ماشي المعنى البسيط جدا المعنى الحقيقي لما تؤدي لي هذه الكلمه لا ساد الناس اجمع ولا ساد المسلمون اجمع نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله en dan is het ook een Het is een heel belangrijk aspect. Het is Het is heel is C'est très difficile. Il ne peut pas expliquer les versets coraniques, le Allah wa. De façon, mais il y aura une autre personne qui va expliquer. Faites-vous savoir les Ikhwan Kiram. Lorsque nous appliquons nous Nous essayons tous لله هاي المساجد عامره المساجد عامره في كل مكان المساجد وانا صليت في واحد الجمعه او يوم الجمعه الفايته والله الناس تخرج على و تصلي هذا شيء جميل جدا ما كان قبل هذا الوقت وكل الناس يستمعوا في الخير شنو الخير اللي كتسمع فيها بالدين ديالها في الله عز وجل الله. وهذا راه واحد شيء عظيم جدا ولكن اللي كين بغي مشي نختصروا على هذا الشيء فقط نقولوا صافي شيء وحصلوا على الأجر كثير كل صلاة بأكثر من ستة وعشرين درجة لا تطبيق الحق لكل لأن شوف الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه القواعد هاو القواعد ولكن واش كيف قا مش تزين باش تزين هذه القواعد دي هذه النشيدية الضوء والماء والتصريف وهل أشياء كلها والضردير حتى لا يقال ما يقال في مصر هذا يقول الآن ولكن الضردير في مصر على الأشياء هذه كلها هذه هي الحسنات الكبيرة اللي كضف البناء القواعد الخمس هي القواعد الخمسة لذلك ما نتكلم عليها ولكن ما يضاف يضاف تقول الله عز وجل عدم الكذب عدم الغيبار عدم النميمة فاللهم جعلنا من الذين يستمعون ويتبعون الحسنات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله اللهم لا تضع في مقامنا هذا ذنبا الله غفرته ولا هم من الله فرجته ولا غائبا الا رضدته ولا كربا الا كشفته ولا دينا الا قضيته ولا عدو الا قبته ولا فزاة الا اصلحته ولا مريض الا عافيته ولا خلت ولا خلت الا سددتها ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضوانا فيها صلاح الا قضيتها فانك تهدي السبيل وتجبر الكسير وتغني فقير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين وانغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تهمنسنا خطانا وانا ولتحمينا كما محمد صلى الله عليه وسلم ولكننا نحن نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان الحمد لله نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى